بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اول اعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفوا عنهم سيئاتهم واصلح اهلهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منًّا بعد وإما فداءً حتى دوع الحرب أوساوها ذاتك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يظل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فدنس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دَمَّرَ الله عليهم وللكافرين امثالها ذَلِكَ بِأَنَّ الله مولى الذين آمَنُوا وَأَنَّ الكافرين لا مولى لهم إِنَّ الله يدخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثول لهم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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون الي نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم ضاعن وقبل معروف فاذا عزم الامر فلنصر الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتغضروا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى بصارفهم فلا يتدبرون القرآن أم على غرور أقفالها إن الذي ندد على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الردى من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرضوا الذي يخرج الله اوغانهم ولو نشأ لرأي ما بسيماهم فلا ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول, الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن الله الله شيئا, شيئاً وسيحبق أعمالهم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 إنما الحياه الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم بشوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أوغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا, تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وإن تتولوا يستدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم